الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو شريط الثامن والعشرون من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة العلمية والإفتاء نواصل ا للبحوث ل هو يبدأ شريط من ت سؤال ج المجموعة ي في العقيدة ل الثالثة القرآن قراءة بدع س جاءني بعض ط ل ب ة دار الحديث ب ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ب ن س خ ة تسمى السور المنجيات فيها س و ر ة الكهف و ا ل س ج د ة وياسين وفوسلت ودوخان ا ل ولوكا ا ولحش ا ولمولك ا و ذ ك ر أ انها وزي عمينا الكثير في هرمي مكتا ولمادين ة وغيري هما فهل هنالك دليلون على ت خ س ي ص ي ها بهذا الوصف و تسميتها بهذا اللسم جواب الحمد لله يوحدا ه وصلات وسلام وعلى ر س و ل ها الي ها صحب و بعد القران ك ل سوره و آ ي ا ت ه شفاء لما في الصدور وهدى و ر ح م ة للمؤمنين و ن ج ا ة لمن اعتصم به واهتدى ب ه د ا من الكفر والضلال والعذاب الاليم وبين ّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله وتقريره جواز ا ل ر ق ي ة ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أ ن ه خص هذه السور الثمان ب أ ن ه ا توصف أ و تسمى بالمنجيات بل ثبت أ ن ه كان يعوذ نفسه بالمعوذات الثلاث قل هو الله أ ح د وقل أ ع و ذ برب الفلاق وقل أ ع و ذ برب الناس ي ق ر أ ه ن ثلاث مرات وينفث في كفيه عقب كل م ر ة عند النوم ويمسح به ما وجهه وما استطاع من جسده ورقى أ ب و سعيد ب ف ا ت ح ة الكتاب سيد حي قد لدغ من الكفار فأ برا ب إ ذ ن الله و أ ق ر ه النبي صلى الله عليه وسلم على ي ه وسلم ل ع ذلك وقرر ق ر ا ء ة آ ي ة الكرسي عند النوم و أ ن من ق ر أ ه ا لم يقربه شيطان تلك الليله ة المذكورة فمن في ف بالمنجيات خص الصور السؤال و ومن جمعها على هذا عما سواها صور أو أو جاهل جمعها رجاء النجاح هذا الترتيب عما القرآن الحفظ أو التبرك بها على مستقلة مبتدع من فقد أ س ا ء في ذلك وعصى لمخالفته لترتيب المصحف العثماني الذي أ ج م ع عليه ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ولهجره أ ك ث ر ا ل ق ر آ ن وتخصيصه بعضه بما لم يخصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أ ح د من أ ص ح ا ب ه وعلى هذا فيجب منع هذا العمل والقضاء على ما طبع من هذه النسخ إ ن ك ا ر ا للمنكر و إ ز ا ل ة ا ل له وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س ما قولكم حفظكم الله في رجل جمع عددا من الناس في منزله فتدارسوا ما تيسر من ا ل ق ر آ ن ثم د ع و ا الله ل أ ن ف س ه م وللمسلمين ثم دعاهم لتناول طعام اعده مسبقا لهم ثم انصرفوا ومن ذات السؤال أ ن الداعي وزع على المدعوين اجزاء م ت ف ر ق ة من ا ل ق ر آ ن بحيث يقرؤون جميعهم كل على ح د ة ما كتب في الجزء الذي بين يديه وبعد أ ن انتهوا جميعا دعا أ ح د ه م ل أ ن ف س ه م وللمسلمين فاعتبروا أ ن ه م في مجموعهم ختموا المصحف على سبيل التبرك الجواب الاجتماع ل ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ودراسته ب أ ن ي ق ر أ أ ح د ه م ويستمع الباقون و ي ت د ا ر س ما قرؤوه و ي ت ف ه م معانيه مشروع وقربه يحبها الله ويجزي عليها الجزاء الجزيل فقد روى مسلم في صحيحه و أ ب و داود عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه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 ولا يلتزم فيه ص ي غ ة م ع ي ن ة ك أ ن ه س ن ة م ت ب ع ة ل أ ن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا فعله بعض ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وكذا د ع و ة من حضر ا ل ق ر ا ء ة إ ل ى طعام لا ب أ س بها ما دامت لا تتخذ ع ا د ة بعد ا ل ق ر ا ء ة ثانيا توزيع أ ج ز ا ء من ا ل ق ر آ ن على من ح ض ر الاجتماع ل ي ق ر أ كل منهم لنفسه حزبا أ و أ ح ز ا ب ا من ا ل ق ر آ ن لا يعتبر ذلك ختما ل ل ق ر آ ن من كل واحد منهم ب ا ل ض ر و ر ة وقصدهم ا ل ق ر ا ء ة للتبرك فقط فيه قصور فإن وحفظ وفهم الفوائد التوفيق إلى القرآن ونيل اللسان من القراءة يقصد بها القرب وحفظ القرآن وتدبره وفهم أحكامه والاعتبار الأجر والثواب وتدريب اللسان على تلاوته إلى غير ذلك من الفوائد وبالله على ذلك يقصد وتدبره وتدريب غير به وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ل م س من عادتنا نحن ا ل م غ ا ر ب ة ن ق ر أ ا ل ق ر آ ن ج م ا ع ة صباحا ومساء بعد ص ل ا ة الصبح والمغرب فهنا من يقول إ ن ه ا ب د ع ة جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد التزام ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ج م ا ع ة بصوت واحد بعد كل من ص ل ا ة الصبح والمغرب أ و غيرهما ب د ع ة وكذا التزام الدعاء ج م ا ع ة بعد ا ل ص ل ا ة أ م ا إ ذ ا ق ر أ كل واحد لنفسه أ و ت د ر س ا ل ق ر آ ن جميعا كلما فرغ واحد ق ر أ ا ل آ خ ر واستمعوا له فهذا من أ ف ض ل القرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيت بيوت في الله يتلون ي كتاب ت الله و ا د ر سؤال و وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم ن بينهم نزلت السكينة من عنده نبينا ه عليهم الله الله في الرحمة الملائكة محمد إلا على س ما حكم ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ج م ا ع ة بصوت واحد و خ ا ص ة يوم ا ل ج م ع ة قبل دخول ا ل إ م ا م جواب الحمد لله وحده والصلاة و ا ل س ل ا م ع ل ى ر س و ل هل و آ ه وصحبه وبعد لا يجوز ذ لاحد ك وتخصيصه بيوم ل قبل دخول الإمام ج م م ع بدعة ة وآله وصحبه وسلم. سؤال هل يجوز لأحد ان ل هل لأحد يجوز يجمع الناس و ي أ م ر ه م ب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن له لغرض من ا ل أ غ ر ا ض مثلا أ ر ا د أ ن يبدل معاملته وجمع الناس ل ي ق ر أ و ا له ا ل ق ر آ ن لينال ب ر ك ة في عمله جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أ ن ز ل الله ا ل ق ر آ ن ليتعبد بتلاوته ويعمل ب أ ح ك ا م ه وليكون م ع ج ز ة للنبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا العمل الذي ذكرت مما شرعه الله سبحانه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و سؤال ل م س أ ر ج و من فضيلتكم إ ف ت ا ء عن ق ر ا ء ة س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة بعد ص ل ا ة العشاء أي بعد الوتر وذلك لعدد غير محدد مثل م ئ ة م ر ة أ و أ ق ل أ و أ ك ث ر بدون تحديد عدد معين أ و وقت معين علما ب أ ن ن ي أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن دائما راجيا من المولى جل وعلا ز ي ا د ة في ا ل أ ج ر والثواب فهل هذا يعتبر بدعه أ م لا و أ ن ا بعد ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة أ ط ل ب من الله ا ل ت و ب ة والمغفره ة و ا ل د ا ي ة و ف ق ك م ا ل ل ه ل خ د م ة ا ل ل ل ل إ س س ا ا م م م و ي ن جواب ا ل ح وحده وصحبه م والسلام د وبعد. لله والصلاة على رسوله وآله ل ا ق ر آ ن كلام الله تعالى وفضل كلامه تعالى على كلام البشر كفضل الله على عباده وفضل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن عظيم لا يقدر قدره إ ل ا الله سبحانه لكن ليس للقارئ أ ن يخص س و ر ة أ و آ ي ة بالتلاوه في وقت معين أ و لغرض معين إ ل ا ما خصه الرسول صلى الله عليه وسلم ك ف ا ت ح ة الكتاب ل ل ر ق ي ة أ و في ا ل ص ل ا ة في كل ر ك ع ة و ك ق ر ا ء ة آ ي ة الكرسي عندما ي أ خ ذ م ط ج ع ه من فراشه للنوم رجاء يحفظه الله من الشيطان و ك ق ر ا ء ة المعوذات قل هو الله أ ح د وقل أ ع و ذ برب الفلق وقل أ ع و ذ برب الناس ل ل ر ق ي ة وكذلك ليس له أ ن يلتزم تكرار س و ر ة أ و آ ي ة مرات م ح د و د ة إ ل ا إ ذ ا ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ذلك ع ب ا د ة فيراعى فيها التوقيف من الشرع ومن هذا يتبين أ ن تخصيص ق ر ا ء ة س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة بالليل بعد الوتر مرات ب د ع ة ولو لم يحدد العدد ل أ ن ه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أ ح د من خلفائه الراشدين رضي الله عنهم فالخير في ا ل ق ر ا ء ة دون تقيد ب ا ل ف ا ت ح ة ولا تخصيص ل ل ق ر ا ء ة بالليل بعد الوتر بل يشرع الاكثار من ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن الكريم ل ل ف ا ت ح ة وغيرها من غير تحديد لعدد معين أ و وقت معين إ ل ا ما جاء في الشرع المطهر كما سبق بيانه وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم نبينا الله سؤال على محمد نفيد سماحتكم ب أ ن ه يردنا بعض الاستفسارات من بعض المدارس عن حكم ق ر ا ء ة س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة من قبل جميع الطالبات بمدارس البنات بصوت مرتفع في طابور الصباح و ل أ ه م ي ة م ع ر ف ة حكم الشرع في هذه ا ل م س أ ل ة أ ر ج و تفصيل سماحتكم وذلك ب إ ف ا د ت ه حتى نتمكن من إ ب ل ا غ المدارس به جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد لا يجوز اتخاذ ما ذكر من ق ر ا ء ة الطلاب أ و الطالبات س و ر ة الفاتحه ع ا د ة في طابور الصباح بالمدارس بل هو بدعه م ح د ث ة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ق انه ل م أحدث في أمرنا في ذ ا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري、ومسلم. ولا مانع من تنويع ما منه ومسلم من ليس ل تنويع ي فهو رد قال ى عند ط ا آيات ب و ر فمرة تقرأ آيات ومر سؤال في اوغندا محمد اذا اراد شخص ان يدعو ربه خاصا لسعه الرزق يدعو اشخاصا من المتعلمين ويحضرون اليه ويحمل كل واحد مصحفه ويبداون في القراءه واحد ي ق ر أ س و ر ة ياسين ل أ ن ه ا قلب ا ل ق ر آ ن والثاني س و ر ة الكهف والثالث س و ر ة ا ل و ا ق ع أ و الرحمن أ و الدخان المعارج نون تبارك يعني الملك محمد فتح ونحو ذلك من السور ا ل ق ر آ ن ي ة عزيز ا ل مستمع أ و ر د ا ل ل ف ظ ة في السؤال س و ر ة فتح ونحن نلتزم ب ح ر ف ي ة ما جاء وكذا وكذا وكذا لا يقرؤون من ا ل ب ق ر ة أ و النساء وبعد ذلك الدعاء فهل هذا الطريق مشروع في ا ل إ س ل ا م و إ ن كان عكس ف أ ي ن الطريق المشروع مع الدليل عنه واللجؤ اليه في التوفيق للخير وفي س ا ع ة الرزق ونحو ذلك من أ ن و ا ع الخير ع ب ا د ة م ش ر و ع ة لكن ا ل ق ر ا ء ة ب ا ل ص ف ة التي ذكرت في السؤال من من منهم لم وسلم القرآن ونحوها لأن عن النبي توزيع يثبت سور سورة ليدعو قولا ولا الرزق يقرأ عليه على عدة بعد بساعة بدعة فعلا خاصة أشخاص الله صلى كل ذلك ذلك ولا عن أحد من ا ل الله عنهم ولا ص ح ا ب ة رضي عنهم عن ئ م ة السلف رحمهم الله والخير في اتباع من سلف والشر في ابتداء من خلف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد ودعاء الله مشروع في كل وقت ومكان وعلى أ ي حال من ش د ة ورخاء ومما رغب فيه الشرع وحث على الدعاء فيه السجود في ا ل ص ل ا ة ووقت السحر وفي آ خ ر ا ل ص ل ا ة قبل السلام فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ل ن اما النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وفي أ م ا السجود ت ه د ا ف الصحيحين د أحمد ومسلم وأبو داود ع عن عنه عن ا فقامن يستجاب رواه والنسائي الله النبي ء لكم ومسلم أن وأبو أبي هريرة رضي وثبت عن ل الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد الدعاء مسلم والنسائي ل ى ما فأكثروا رواه داود أنه ربه وهو يكون سيجد وأبو من أقرب وفي ص عن ابن مسعود رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد قال له ثم سؤال هل تجوز الوليمه ب م ن ا س ب ة ختم ا ل ق ر آ ن جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد تشرع ا ل و ل ي م ة للزواج إ ذ ا دخل الزوج بزوجته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما أ ع ل م ه انه ب ن ا بزوجته أ و ل م ولو بشاه ولفعله صلى الله عليه وسلم أ م ا ا ل و ل ي م ة أ و الاحتفال ب م ن ا س ب ة ختم ا ل ق ر آ ن فلم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أ ح د من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولو فعلوه لا ن ق ل إ ل ي ن ا كسائر أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة فكانت ا ل و ل ي م ة أ و الاحتفال من أ ج ل ختم ا ل ق ر آ ن ب د ع ة م ح د ث ة وقد و ثبت عن النبي عن عليه الله صلى سؤال ل قال ليس وقال عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم م من أمرنا ما منه من أمرنا محمد أنه أحدث نبينا هذا فهو فهو وصحبه رد رد في س أيها ا ل ل ع ما ء ما حكم الشرع في ا ل م س أ ل ة ا ل آ ت ي ة واحد هل وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ختم ا ل ق ر آ ن الكريم في قيام رمضان شيئا من الماكولات أ ت والمشروبات والحلوة؟ أو أحد من أصحابه رضي الله عنهم أو التابعين والحلوة أصحابه الله من عنهم التابعين رضي وتابع والسلف الصالحين؟ إن ا هذا الأمر ثابتا ا ن ل ر في ق ن ا م ش ه ه و د ل بالخير فنبهونا حوالة ا مع ا ب والمشروبات ص ف ح ة و ا ل ج جائز ل والمطبع وإن لم يثبت فعلمونا بالدليل هل هذا الفعل د وإن هذا يثبت ع فعل التزاماً مع اعتقاد الفعل إذا هذه التزاما المأكلات أن ا ل م ش ر و و ا ل ح ل و ة تبرك من التبركات جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ولا عن التابعين ولا ا ئ م ة السلف فيما نعلم أ ن ه م كانوا إ ذ ا ختموا ا ل ق ر آ ن في قيام رمضان يوزعون ا ل م أ ك و ل ا ت والمشروبات والحلويات ويلتزمون ذلك بل هو ب د ع ة م س ت ح د ث ة في الدين لكونها عقب ع ب ا د ة قد فعلت من أ ج ل ه ا ووقتت بوقتها وكل ب د ع ة في الدين فهي ض ل ا ل ة لما فيها من اتهام ا ل ش ر ي ع ة بعدم الكمال قال الله تعالى اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا ولما ثبت عن العرباض بن س ا ر ي ة رضي الله عنه أ ن ه قال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 فما لم يكن يومئذ فلا فلا التوفيق لم يومئذ لأوم انتهى كلامه رحمه مثل من التزام محمد انتهى الله أحيانا وبالله الله نبينا ولكن لو وقع مثل ذلك وصلى على نبينا محمد وآله يكن دين يكون دين غير وقع وصحبه و حرج سؤال ل م س يستخدم بعض ا ل أ ج ن ا س في المسجد النبوي عندما يريدون حفظ ا ل ق ر آ ن الكريم آ ي ا ت من ا ل ق ر آ ن م خ ت ل ف ة تكتب على و ر ق ة ومن ثم توضع في الماء ويشرب وهذا حسب ق و ل ه م يساعدهم على حفظه ب س ه و ل ة ويسر ونحن لا نعلم هل هذه ب د ع ة أ ما م هو حكم ا ل إ س ل ا م بها الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل على رسول ه و آ ل ه وصحبه و بعد هذه ب د ع ة و ل الله أ ص ع ن ا ل نبي صلى الله عليه و سلم و ل ا عن أ ص ح ا ب ه رضي الله عنهم فيما نعلم و بالله ا ل توفيق و صلى الله على نبينا محمد و آ ل ه و صحبه و سلم سؤال بعد ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن الكريم هل يجوز لنا أ ن نذهب للحمام م ب ا ش ر ة أ م نغسل اليد قبل دخول الحمام علما ب أ ن المجاري طريقها واحد سواء مغسله ة الأكل أو الحمام جواب الحمد ل ل أو وحده و ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل او م على ر س ل وآله ل ه وصحبه وبعد الحمام يشرع غ س اليد بعد قراءة القرآن لا في المغسلة ولا ا ل في في بعد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نبينا بدأ الله الصلاة على محمد سؤال فيه بعض الناس يعتقدون أ ن ه يلزم المسلم أ ن يصلي ركعتين في ح ج ر ة علي بن أ ب ي طالب جواب اعتقاد ل لله وحده والصلاة والسلام ح وحده م د ل رسوله وآله ى وصحبه وبعد ع ا وجوب ص ل ا ة ركعتين في ح ج ر ة علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه اعتقاد غير صحيح بل ذلك من البدع ا ل م ن ك ر سؤال فيه ناس بعد السلام من انتهاء ا ل ص ل ا ة يضع يده فوق ر أ س ه ويقول إ ن ه ا س ن ة جواب ليس من ا ل س ن ة وضع اليد فوق ا ل ر أ س بعد السلام من ا ل ص ل ا ة و إ ن م ا فعل ذلك من البدع ا ل م ح د ث ة وقد ثبت أن ان ل ب ي صلى النبي ل عليه وسلم قال ه م أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد في فهو ليس ما منه هذا و ا ا ل ل ل ه ت و ف ق و صلى الله عليه ى ن ب ن ا محمد و آ ل وسلم ص ح ب ه و س ؤ ا ل ما حكم ا ل إ س ل ا م في ص ل ا ة التراويح وكيفيتها فعندنا اختلاف شديد فمن الناس من ي ب د أ ه ا فيقول ص ل ا ة القيام أ ث ا ب ك م الله ثم يصلي ركعتين ويقوم قائلا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بصوت مرتفع يقولها ا ل إ م ا م ويقولها وراءه المصلون جميعا وعندما يصلي ركعتين الثانيتين ي ق ر أ س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص والمعوذتين بصوت مرتفع وكذلك يقول وراءه المصلون وعندما ينتهي من ص ل ا ة التراويح ي ق ر أ مثل ذلك ثلاث مرات وعندما نقول ذلك شيء ليس بوارد يقول لك هذا عمل خير و ب د ع ة ح س ن ة وهل في ا ل إ س ل ا م ب د ع ة ح س ن ة ما ر أ ي ك م في ذلك وكيف تصلى هذه ا ل س ن ة جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده و ا ل صلاه ة والسلام و على ل س ر وآله وصحبه وبعض قول الناس صلاة القيام ن ا صلاة ا س ل أ ث ا ب ك م الله وقول ا ل إ م ا م اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بصوت مرتفع وقول ا ل م ؤ م و م ي ن ذلك بعده و ق ر ا ء ة س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص والمعوذتين بصوت مرتفع بعد ص ل ا ة ر ك ع ت ي ن كل هذا من البدع ا ل م ح د ث ة وقد ثبت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وليس في ا ل إ س ل ا م ب د ع ة ح س ن ة سؤال ما حكم ا ل إ س ل ا م في ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن يوم ا ل ج م ع ة قبل ص ل ا ة الظهر بمكبرات الصوت إذا إذا هذا أذان هذا قراءة القرآن وما رأيكم في الابتهالات الدينية تسبق أذان الفجر بقليل بمكبرات الصوت قلت يقول تسبق بقليل قلت له لك له ليس له دليل تريد تمنع أمر أن رأيكم أمر غير آرد في يقول لك هذا عمل خير يوقظ الناس ل ص ل ا ة الفجر جواب لا نعلم دليلا يدل على وقوع ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نعلم أ ح د ا من ا ل ص ح ا ب ة عمل به وكذلك الابتهالات التي تسبق ا ل أ ذ ا ن للفجر بمكبرات الصوت فكانت ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وقد ثبت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم سؤال إ ن بعض العلماء في بلادنا يزعمون أ ن في دين ا ل إ س ل ا م ن ا ف ل ة يصليها يوم ا ل أ ر ب ع ا ء آ خ ر من شهر صفر وقت ص ل ا ة الضحى أ ر ب ع ركعات ب ت س ل ي م ة و ا ح د ة ت ق ر أ في كل ر ك ع ة فاتحة الكتاب و س و ر ة الكوثر سبع عشره م ر ة و س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص خمسين م ر ة والمعوذتين م ر ة مرة تفعل ذلك في كل ر ك ع ة وتسلم وحين تسلم تشرع في ق ر ا ء ة الله غالب على أ م ر ه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ث ل ا ث م ا ئ ة وستين م ر ة و ج و ه ر ة الكمال ثلاث مرات وتختتم سبحان ربك رب العزة عما ي ص ف و ن المرسلين والحمد لله رب العالمين وتتصدق بشيء من وسلام والحمد وتتصدق على لله ل ا رب بشيء خ ب ز إلى ا ل ف ق ر ا ا ء و خ ص ي ة هذه ا ل آ ي ة لدفع البلاء الذي ينزل في ا ل أ ر ب ع ا ء ا ل أ خ ي ر من شهر صفر وقولهم إ ن ه ينزل في كل سنه ة ثلاثمائة ألفا البليات وكل ذلك في يوم الأربعاء الأخير من يوم من وعشرون ش في ر صفر أصعب فيكون في اليوم الأيام ذلك كلها السنة فمن صلى هذه ا ل ص ل ا ة ب ا ل ك ي ف ي ة ا ل م ذ ك و ر ة حفظه الله بكرمه من جميع البلايا التي تنزل في ذلك اليوم ولم يحسم حوله لتكون محوة يشرب منه من لا يقدر على أداء الكيفية كالصبيان وهل هذا هو الحل أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله محوى هو جواب وحده منه من أم يشرب يقدر وصحبه هذا أداء النافلة هذه المذكورة في السؤال لا نعلم لها أ ص ل ا من الكتاب ولا من ا ل س ن ة ولم يثبت لدينا أ ن أ ح د ا من سلف هذه ا ل أ م ة وصالحه خلفها عمل بهذه ا ل ن ا ف ل ة بل هي ب د ع ة م ن ك ر ة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد وقال من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد ومن نسب هذه الصلاة وما و معها إلى النبي صلى الله ذكر عليه وسلم أو إلى صلى سؤال ل إلى الصحابة رضي الله عنهم فقد أعظم الفرية وعليه من الله ما يستحق من عقوبة الكذابين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم م من عنهم أعظم من ما من محمد أو أحد عقوبة وصحبه يستحق فقد نبينا رضي س هل كتاب الدعاء المستجاب للمؤلف أ ح م د عبد الجواد معتمد عليه وقد ق ر أ ت فيه اثنتي ن ع ش ر ة ر ك ع ة تصليهن من ليل أ و نهار وتتشهد بين كل ركعتين ف إ ذ ا تشهدت في آ خ ر صلاتك ف أ ث ن ي على الله عز وجل وصل ي على النبي صلى الله عليه وسلم و ا ق ر أ و أ ن ت ساجد ف ا ت ح ة الكتاب سبع مرات و آ ي ة الكرسي سبع مرات وقل الله ل اللهم إ ه إ ا ا ل ل وحده له آخره لا إلى شريك عشر ر اني ت ثم اللهم قل إ أ س أ ل ك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى ا ل ر ح م ة من كتابك وفي ا الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة س سل م ثم ثم ك وجدك حاجتك ر ع عن مسعود وسلم رواه الحاكم ر ابن ض الحديث ل فهل هذا القول ه عنه هذا ص ي وفي ح ح أم لا ل ا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليا عن ا ل ق ر ا ء ة وهو راكع وساجد جواب ا الحمد لله وحده والصلاة والسلام لا هذا ا ب وصحبه وبعد لله على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يعتمد على ل وحده يعتمد ت ك ل ك ث ر ة ما فيه من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة و ا ل م و ض و ع ة ومن ذلك ما ذكرت في سؤالك أ ن ك ق ر أ ت فيه من ص ل ا ة اثنتي ع ش ر ة ر ك ع ة على ا ل ك ي ف ي ة ا ل م ذ ك و ر ة إ ل ى آ خ ر ه فهو بدعه لعدم ثبوت ما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وسلم فهو ومن السجود قال قراءة القرآن أحدث رد ثبت النبي ذكرت عن عليه عنه أنه من أمرنا منه فإنه منهي الله هذا ما أيضا كما ذكرت في سؤالك صلى ليس ذلك في في في و ب ا لوحظ ل ل ه ا ت ف ي نبينا ق وصلى الله على م م وسلم د وآله وصحبه و ل ح أ ن بعض المؤذنين حين أ ذ ا ن الفجر ينادون في ا ل م ن ا ر ة وقبل البدء في ا ل أ ذ ا ن بترديد صوتين أ و ث ل ا ث ة أ ص و ا ت صلوا او ا ل ص ل ا ة ثم اشرع و ا في ا ل أ ذ ا ن و ي س أ ل هل يقرون على ذلك أ م ينكر و عليهم جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد لا يخفى أ ن الدين مبني على الاقتداء ت ب ا ا ا ع و ل لا على ا ل ا ب ت د ا ء و ا ل ح د ا ث يؤيد عليه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو عليه فهو ما رواية عملا من عمل عملا ليس عليه أمرنا ليس ليس وفي رد رد وقوله صلى الله عليه وسلم اياكم ومحدثات ا ل أ م و ر ف إ ن كل م ح د ث ة ب د ع ة كما لا يخفى أ ن ا ل أ ذ ا ن المشروع سبع عشره ك ل م ة ل ص ل ا ة الفجر وخمس ع ش ر ة ك ل م ة للصلوات ا ل أ خ ر ى فإذا في إنكارها والإنكار وإيقاظا هذه الأذان هذه ما ثبت مشروعيته سواء كانت زيادة قبل البدء الانتهاء اعتبرت الزيادة بها ما الكلمات تأثيرا زيد مشروعيته يتعين يأتي بعد بدعة على على مع قبل أبلغ وأقوى منه من من ثبت به أو هو أن وذلك قول المؤذن حي على ا ل ص ل ا ة مرتين وحي على الفلاح مرتين بعد التذكير بجلال الله ومقامه وعليه فينبغي ا ل إ ن ك ا ر على المؤذنين المذكورين ما يقولونه وهم في المناره من ا ل ز ي ا د ة على ا ل أ ذ ا ن قبل البدء بقول صلوا ا ل ص ل ا ة أ و نحو ذلك ح م ا ي ة لجناب المشروع مما ليس مشروعا من البدع ا والمحدثات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم